إلا أن ت ك و ن ت ج ا ر حاضرة ر ة ت د ي و ن ه ا ب ي ن ك م ف ل ي س ع ل ي ك م ج ن ا ح أ ل ا ت ت ك ب و ه ا وأشهدوا إذا ت ت ب ي ع م ولا ي ض ا ه ولا شهيد وان ل إ ه فسوق ب كنتم م ويعلمكم عليم واتقوا والله و الله الله بكل شيء إ ك ن على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان م ق ب و ض ة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 ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ب ل ف لام م ي م ا ل ل ه ل ا إلا إله ه و الحي ا ل ي ق و م نزل عليك ا ل ك ت ا ب ب ا ل ح ق ق م ص د ا ل م ا ب ي ن ي ي د ه وأنزل ا ل ت و ر ا ة و الله إ ن ج ي من قبل د ا ل ن ا س و أ ن ز ل الفرقان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 ز ي ن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره, والقناطير المقنطرة من الذهب و ا ل ف ض ة والخيل ا ل م س و م ة و ا ل أ ن ع ا م والحرث ذلك متاع ا ل ح ي ا ة الدنيا والله عنده حسن ا ل م آ ب